شَيَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَضِيًّا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَذَكَاتًا وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبْ 124. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا 125. واذكروا في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا 124. فتغذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا 125. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّك لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قال كذلك قال ربك هو علي هيد ولنجعله آية لنات ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُخْزِي مَنْ آمَنَ بِهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَالَّذِينَ اسْتَغْفَرُوا وَأَعْرَضُوا عَنْ سُوءِ الْقَوْلِ